ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي ا س اتَّقُوا ر ك م إِنَّ ز ز ر ة ا ل ا ع ة ش للعلوم ت ر و ن ه الاسلاميه تَذْهَنُ ك مُرْضِعَةٍ م ع أَرُضَعَتْ وَتَضَعُ ذ ت ح ل ح م ا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 وأن ا ل س ا ع ة آتية ه النابلسي من للعلوم ر و ن ا ل ن ا س من ي ج ا د ل في ا ل ل ل ه بغير ع م ولا ه د ى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني ع ف ي ه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحرير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 ا ل م و ا ل س و ر و ا ل ن ج و و م ا ل ج ب ا ل و ا ل ش ج ر و ا ل د و و ا ب ا ل د و ا ب وكثير م ن الاسلاميه ن وكثير الحق عليه ل ع ذ ا ب و ن ممن الله فما له من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 يصهر به موسوعه ا في م و ا ل ج ن ا و ل س ي للعلوم الاسلاميه الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ا ل ح ت ج ن ا ت جنات ت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ا ر ي ح ل و ن فيها م ن أ س ا و و ر من ذهب ل ا و ل ب ا س ه م ف ي ه ا حرير وهدور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 فيه و اسماء ل ب ا د ن يرد فيه ب بظلم الله ب م وإذ بوأنا إ ب ر ا ي م م الحسنى ن ا ب بي ي ت تشرك ألا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود و أ ذ ي ن في الناس بالحج ياتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا م ن ف ع لهم و ي ذ ك ر ا س م ا ل ل ه في ي أ ا م م ع ل و م ا ت ع ل ى ما رزقهم من ب ه ي م ة ا للعلوم ا ن ه ا وأطعموا ا ل ب ا ئ س ا ل ف ق ي ر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 ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام ف الهكم اله واحد فله اسلم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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ه ا و ا ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت ر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقبلوا الله على ما هداكم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 أ ه م لقدير النابلسي ذ ي أ خ ر ج و من ديارهم غ ي ر حق إ ا ق و للعلوم و ا ربنا الاسلاميه اسماء الله ا ل م س ا ج د ف ص ل و ا ت و م س ا ج د ي ذ ك ر ف ي ه ا اسم ا ل ل ه ك ث ي ر ربحيه ن ذات مضمون ر إن اجتماعي ل ل ه ز ز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 وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم نوط و أ ص ح ا ب وكذب مدين موسى ف أ م ل ي ت ل ل ك ا ف ر ي ن ثم أ خ ذ ت ه م فكيف ك ا ن نكير فكأي م ن ى م و س ة ع ه النابلسي وهي م ة للعلوم الاسلاميه ل اسماء الله الحسنى لا ت ع م ل أبصار و ل ك ن ت ع م ل قلوب النابلسي ت ت ي في ي الصدور ل و و س ع ج ك ب ل ع ذ ا و خ للعلوم ف ا ل ه إ ن ي و ا ل ف س ن ة م م ا تعدون وكأي م ي ه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 فالذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ب ل س ي ل ل ع ة و ر ر ز ق ك ي م و ا ل ذ ي ن س ع و ا ف ي آ ي ا ت ن ا م ع ا ء الله الحسنى ل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 موسوعه النابلسي ي د خ ن ه م ر ض و ن وإن ا للعلوم ه ي حليم م ذلك ن ع ا ق ب ب م ث ل م ا عوقب به ث م ب غ ي ع ل ي ه لينصرنه الله إن الله م و غ ف و ر ذلك ل بأن ا ل ه يولج ا ل ل ل ي في ن ه ا و ب ل ج النهار, النهار ف ي ا ل ل ي ل و أ ن ا ل ل ه س م ي بصير ع ذ ل ك بأن ا ل ل ه هو الحق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 و ي م س ك ا ل س م ا ء ت ق ع على النابلسي أ ر ض إلا إ ب ذ إن ل ل ه ا ن ا لرءوف ر ح م وهو ا ل ذ ي أ ل ي ل و م ثم يميتكم ثم يحييكم إن ا ل إ ن س ا ن ل ك ف ي ه لكل أ م ة جعلنا من س ك ن ه م ن ا ك و ف ل ا ي ن ا ن ك ف ي ا ل أ م ر وادع إ ل ى ربك إنك ل ع ل هدى مستقيم و إ ن ج ا د ل ا ل ل ه أعلم م ب ا ت ع م ل و ن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 في و ج و ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا المنكر يكادون يسطون ب ا ل ذ ي ن يتنون ع ل ي آياتنا ه م ل أفأنبئكم بشر من بشر ذ ل ك م ا ل ن ا ر ا ل ن ا ر و ع د ه وبئس ا ل م ص ي ر يا أ ي ه ا ا ل ن ا س ض ر ب م ل ف ا س ت م ع و ا للعلوم إن ا ذ ي ن ت د و ن من ا ل ل ي خ ق و ا ذبابا و ل ا ج م ع و له وإن ي ب ه م باب ش ي ي ا لا س ت ن ق ذ ك ه منه ضعف الهدى ط والمطنوب ا ما ا ل ل ل ب قدر الله حق شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ل ا ئ ك ة ر س اجتماعي إن ا ل م و س م ي ع بصير ه النابلسي م ي للعلوم ا خ ل ف ه م وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ر ك ع و ا و ا س ل ل و الحسنى و و ا ع ب د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 موسوعه النابلسي م م س ل ي من و ه ذ للعلوم الاسلاميه و ش ه ي د ع ل ي ك وتكونوا د اسماء ء على ل ا ا ن ف أ ق ي الله ص الحسنى ا ع موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ونعم ا ل ن ص ي ر